فهو يحطبط ويلطب على الفيديو إن إنسان يوقنه ولكن يوقنه بما لا يحبث أو لا يحبث عندهم زعاجة يوقنه بطريقة لطيفة سهلة أي سورة توقنه ما هذا قال باب توقين الموت إما نقل كل إلي الله وإما أن يقول يعني يردد هو في العالم كما القصد في هذا لا يحدث انزعاجاً له إنما يرقنه بطريقة لطيفة سهلة له توطين الموت لا إله إلا الله عندنا حديث معافي هذا قبل من ختم له بكلمة لا إله إلا الله كلمة توحيد قال حدثنا أبو كامل جحذري خضير بن حسين وعثمان بن أبي شيب كناهما عن بشر بشر مفضل قال أبو كامل حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحي بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخضري ووسعد بن مالك بن سنان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوا موتاكم لا اله الا الله وقنوا موتاكم مراد من اوشكهم على الموت من يحتضرون تحضرهم الملائكه كذلك من كان كافرا فانه يذعر لكلمه التوحيد وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا طالب خلال كلمة في آخر أنفاسه وكان من شأنه وأمري أن مت على همدة عبد المطلق فذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الغلام اليهود وهو يحتضر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وقل لا الله محمد رسول الله فكان الغلام ينظر إلى أبي وينظر للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يشاور أباه فقال له أبوه أطع أبا القاسر فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قطع فقال نبيه عليه الصلاة والسلام لأصحابه دونكم أخاكم فجهزوا لحظات معلولة الفارق لحظة بين سوء الختام وحسن الختام يسأل في ولا قديم نور صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم مات على هذه الكلمه وطوبى للعبد مات على عمل صالح من مات على شيء وجه عليه طوبى للعبد كان ختام صيام يرق او في صلاه او في سجود او في ميدان معركه هو وهو يترقب بهذه الكلمه العظيمه التي منجاته من, من عذاب الله ومصطفى كم حديثا قرانا محمد. محمد. الله يبارك فيك يا ابو ناصر البلاد ورجال ما في مصر من يومين بركت الله كم حديث قرانا قلت واحد هذين من الصحابه من ساداته شارب الخضر ابو سعيد الخضر وعن من عن يحيى بن عمار وعن من عمار بن غزيه وعن من بشير فضل وعن من ابو كامل ومن حسن الشباب وعثمان بن بشير احسن رو حدثنا قتيبه بن سعيد ابو رجاء البغدادي حدثنا عبد العزيز يعني ضرار طب لازم محمد ضرار قال حدثنا ابوكر بن بشيبه كلاهما ابن أبي شيبة يعني ابن أبو بكر وعثمان أبو حسن وكان عثمان أكبر سنة من أبي بكر وأبو بكر أطقل وأثبت من عثمان في الحديث حقلوا حدثني عمر الناقض قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي مريح قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قيلوا لا اله الا الله له يقال عند المصيبه فحدثنا يحيى بن ايوب وكتيبه بن وحجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب قال حدثنا يحيى بن اي يحيى بن ايوب وكتيبه قال جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيور حجثنا إسماعيل قال أخبرنا سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفرح عن ابن سفينة عن أم سلامة أن أقرد سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما من مصيبتك تصيب طيب ما من مسلم تصيب مصيبتك فأقول ما أمره الله إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِ عُزْرِ اللهم أجلني في مصيبة واخلفني خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها صحيح من قال هذا الدعاء موقن به يوشك ويعدي الله عز وجل له بالفرق وبالخلف قال فلما مات أمسلم قلت أي المسلمين خير من أبي سلم أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخذف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخذبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور يقال امرأة غيور ورجل غير سواء فقال اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنها وادعو الله وادعو الله ان يذيبها بالغيره ما شاء الله اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنها وادعو الله ان يذهب او ان يذهب الله رب الجلال ما يبقى ابو روح معروف محمد ابو باكر المفروض بيه ايه؟ ما شاء الله طيب قال واحد منهم ابو بكر بن ابي شيبه فاهم؟ ما انا غريب غريب غريب قال يا دين انت عندك معاك مرات عليها غير الاولى غير ولك <تصفيق> انت تزوج النهار بعدين تزوج واحده واحده اخرى عليه واحده اخرى ثانيه الاولى تغير ما تروحش عند خليك هنا قال لي بارك الله فيك قالوا حدثنا قال حدثنا ابو مترب بن ابي شيبه قال حدثنا ابو انسام سعد بن سعيد قال اخبرني عمر بن كثير بن ابلح قال سمعت النسفيين يحدثوا أنه سمع أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبدين عفان الله يقول تصيبوا مصيبة فوقلوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ما أحسن عن وما أبرضها على النفس والقلب الله تزل على القلب كالتل إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجْعٌ الَّذِينَ إِذَا أَصَبَتُوا مُصِيبَ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المفتدون قال إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها لأن الناس المصيب على أقسام اسم جازع وصنف صابع وصنف راضي وصنف شاكر في زي جازع صغر وصابر وراضي وبعدين شاكر شاكر كأنما أنعمت عليه نعمة وأعطي منحة فأشكر الله عليها وراضي قاله مطمئنة والراضي أعلى من الصبر الصبر هو الحابس نفسه على التشكل والتصخر والجازع الصاخر الذي يتصخر في الضم الخدود الصيحة الصيحة الجيلية شق الجيوب عفو الله إياه انظروا إلى من الزبير الملقب بالصبر المحتسب في يوم واحد يعني فقد أولدهم وقضعت في يوم واحد فكان اللهم إن كنت ابتليت فقد أخذت وإن كنت أخذت فقط أعطيت كان لي من الأعضاء أربعة فأخذت واحدة وقضت لي ثلاثة وكان لي من أبناء خمسة فأخذت واحدة فوقت لي أعطيت وكما قال وكان لي رقب بالصر المحبس اللهم استعان وإن ما ينفك منها من أحوال ثلاثة كما قال إما نعمة يجب شكرها وإما دنب يجب استفار منه وإما مصيبة يجب الصبر عليها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليقين في الدعاء ادعوا الله أنتم موقنون بإجازة قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني بن كفير عن ابن سفين مولى أم سلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال على سمعت رسول الله, الله سلم يقول مثل حديث أبي أسامة وزالة قالت فلما تهفى أبو سلمة كنت من خير, من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله, الله سلم ثم عزم عزم الله لي فاصبحت تغا يعني عزمها على اراض الوهادزه وشاء فقلتها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الصبر يا اخوه فعلا الحقيقي الجامد عند الصدقه الاولى فعلا باب ما يقال كم بابا قرانا يا رب الرحمن كم باب الباب الاول ايه وانظر الى ابنه باب توقين عند المصيبه طيب الباب الثالث يقول باب وما يقال عند المريض والميت فراده ابو هريره وابي شيهاب ابو قريم محمد بن العلاء لا قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خزيم الضرير عن الاعمش وعلي بن سلام رحمه ان شطيط من شطيط ابن سلم ابن سلم على وائل, وائل من سادات التابعين عن ام سلمتها عند بنت الحارث او ماذا اظن هذا كده قال قال رسول الله الله وسلم اذا حضرت المريضه او الميته فقولوا خير نعم كل خير اشتغلوا بايه بالذكر الخير والمحاسن والثناء على الله وهله بالدنيا وتدفعوا عن الاخره فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ايه فتقولون اذن كما اركان الاسلام اذن صفر كما اركان الايمان صفر تقولون اذن أين الله؟ حسن بارك الله فيك قال إذا حضرت المريض أو الميت فقلوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلمة أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن أبو سلم قد مات وأبو سلم أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع فقلت يا رسول الله إن أبا سلام قد مات فلقولي اللهم اغفر له لي وله واعطبني منه عقبة حسنة فقالت فاعقبني الله من وخير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم الباب الرابع في إغناض الميت والدعاء إله إذا حضر إذا حضر من طب الملائكة معنا يا سلو الله أن تتوفى لها مليكة الرحمة الله. يكون حدثني زوائر ابن حاف قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا أبو إسحاق الفزارين عن خالد الحداء خالد ابن عبدالله الحساء ولم يكن حداء إنما كان يجلس حدائين عن أمي قلابة من أبو قلابة؟ عبدالله ابن زيد الجرمين من السادات التباين والساكي يا إخوة طيب يقول عن قويص ابن دؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة أتحشق فصاروه فقارو مضاروه فتح الأعي من الميت فيه شيء من تشوير من الله وسوء الصورة فيغمط وعلنه الميت يشخص ليه؟ لأن النفس إذا صعدت تتبعها يطلع البصل مباشر وهذا يدلكم أن النفس الروح جسم يصعد وينزل ويهبط ويرتفع ويره لكن كيفية لا نعلم كل الروح من أمل ربي وما أدتهم من العلم إلا قليلا قال إذا طبض تبعه البصل ضج ناس من الاله فقالت يعني ايه ضجوا بدا بالحزن وشده الامر عليهم قال فضج ناس من الاله فقالوا لا تدعوا على انفسكم الا بالخير فان الملائكه تنظرون على مقاطعها فاحضروا الله درجته في المجلس وارفعوا في عتيبه في الغابرين وانظر له وله لا وله يا رب العالمين وأفسح له في القبرع ونور له فيه قال وحدثنا محمد بن موسى القطان الوسطي قال حدثنا مثل بن, بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن حسب قال حدثنا خالد الحباء بهذا الإسماء نحوه غير أنه قال وخلفه في تركك وقال اللهم أوسع له في ولم يقل أفسح له وزاد قال خالد الحباء ودعوه اخرى سابقه المسيتما كم باب قرانا ده اقصره الاول باب الاول ايه ها هو قران ده هو قالوا عند المصيبه ما يقال عند, ما يقال عند المريض والمقعدها من ايه من الاحسان للميت تغمض عينا وبينتلوف رأسه بحنكة بخطة عشان لا ينفتح فموت من أجل ينفتح فموت فارك الله فيه هذا إذا اتقلق فيه أشياء أداب قبل أن يطبق واضح من مرض معنا وفيه أشياء بعد أن يطبق ثم يسجى بتوب سابق ثم ثم تسل ملابسه من تحت الثوب المغطى من تحت الغطاء السابغ الغبير تسل الملابس انك تركي ملابس عليه يجع رائحه مكروهه ما لا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان خصيصه انه لم تسل ملابس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وغسل فيا صلى الله عليه وسلم وعند الكفن صين طيب قال وحدثنا محمد بن راق قال حدثنا طيب باب في شخص بصر ميت يتبع نفسه قال وحدثنا محمد بن راق نفسه يعني روحه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عليه جريد عن علاه ابن عقوس قال أخبرني أبي سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا ما تشخص بصره قالوا بلق قال فذلك حين يتبع بصره نفسه قال وحددنا القدائبة ابن السعيد متى عددنا القدائبة ابن السعيد الليل, الليل. قال عددنا عبدالعزيزي عن الدراوضي عن العلاق بهذا الاسمال الباب السادس باب البكاء على المية عندنا بكاء وبكاء بكاء يعني مصحب نياحة ولقلق ورق صوت هذا مدنون انما البكاء الذي ليس له صوت وتدر في الأعيون هذا من رحمة الله عز وسلم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي سيبة ابن نمير وإسحاق ابن كلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نديح عن أبيه عن عبيد ابن عمير قال قالت أم السلمة لما مات أبو السلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكي أنه لأبكي أنه قالت لأبكي أنه مكا أن يتحدث عنه فكنت قد تهيات للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن يعني تريد أن تعوينها وكفعل مثلها فيجه على البكاء فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخلني أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرج الله منه سبحان الله يعني المرادة للبكاء مع النياحة نعم لأن هذا في شيء منه يتصفر معاني يا وفي الحديث أن المرء إذا بكت زوجها وقال كوابط الله وسيداه وجبنا فإن ملكا من الملائكة يأخذ بشفقين فيقول أكلت هكذا؟ أكلت هكذا وهو طبعا محمول على إيه؟ على كونه قصر في وسيط أهله وفرط قال قال إذا أنا ميته فبكيني بما أنا ألون كما كان يوصي أنجيريا بعضهم بعضهم إذا أنا ميته فبكيني بما أنا ألون قال حدثني طيب يقول أتريدين, أتريدين أن تدخل الشيطان بيك أن الله منهم مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي ما شاء الله قال حدثنا بكاء من جحلين قال حددنا الحمدي عن ابن عن عاصم الأحوال عن أبي عثمان نهدي لو عرفتم اسم أبي عثمان نهدي لكم عشرات الدنابير أبو عثمان نهدي عبد الرحمن ابن مر أحد المخضرة معناه؟ عبد الرحمن ابن مر مر أو مل أو مين كلها واردة عبد الرحمن ابن لا ننسى بارك نفكم أو عن أسامة ابن زي قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلت إلى أحدى بنادي تدعو وتخبره أن صبيا لها أو الله في الموت فقال للرسول ارجع إليها سأخبرها أن لله ما أخذ وله معاقل وكل شيء عنده بأجل الله مسلم فمرها فلتصبر ولتحتسد فعاد رسوله فقال إنها قد أقسمت لتأتي أنها قال فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقام معه سعد بن عبالة ومعاد بن جبل وانطلقت, وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع يعني أنها صوبة كأنها في شنة الشنة هي القربة اليابسة اللي بتتقعقع كذا وتفرقع ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في فلوك عباده وإنما بحمه الله من عباده الرحمة قال وحدثنا محمد بن عبدالله بن نميل قال حدثنا بن فضيل قال وحدثنا بن أبي شيد قال حدثنا بن أبي معاوية جميعا عن عاصم الأحوال بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم أطلب قال حدثني يونس بن حذيف الاعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب اللي هو ابو محمد الفقيه المصري قال اخبرني عمرو بن الحارث وهو كبار من كبار القراء المصريين عمرو بن الحارث المصري عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله اللي هو قال اشتكى سعد نعبده شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن بن ابن القصر وعبد بن مسعود فلما دخل عليهم وجده في غشية في غشية يعني في إغماء نحو هذا فقال أقد قضاء قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القول شوف قول النبي عليه الصلاة والله عقاد قضاء التأكد أقولت التأكد، هل مات الرزل أما مات؟ النفس دي ماتت، ولا ما ماتت ولا نستعجل عليه نذهب ندفن ونكفن ولا السلم. وهو الله عالم ما مات فشو النبي عليه الصلاة والسلام يتأكد أولا عقاد قضاء، قالوا لا لان قبل أن يقضي له أحكام ومعد أن يقضي له أحكام عقاد قضاء، قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله وآله وسلم ولما راى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم ارحم بالعباد النبي عليه الصلاه والسلام بكوا اه فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بجمع العين شوفا ولا بحسن القلب شوفا ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يضحم معنى واشار الى لسانه اتسخط الشخص يرفع الصوت يرفع الصوت يشك جيبه يحبق رأسه يتسخط ينوح ينوح ويصرخ معنى يا إخوان ومعلوم أن النائحة في الحديث تاتي يوم القيامة وعليها سربان من قطران معنى نعم لأنها قامت وبكت ونحب والنبي عليه الصلاه والسلام نال اللي يرحم ولكن يعذب بهذا وشار الى لسانه او يرحموه كان باب الان سموه باب في عياده المريض فحدثنا محمد بن مسند العلزي فحدثنا محمد بن جاف الضبي فحدثنا اسماعيل بن جاف العماره اي ابن غزيه عن سعيد بن حارث للمعلم عن عبد الله بن عمر أنه قال كلنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذ جاء رجل من, من الأنصار السلام عليه ثم أدبر الأنصاريب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ ما شاء الله فقال صالحا سعد بن عبادة؟ هذا سيد أين؟ سيد أين؟ سعد بن عبادة؟ سيد بن عبا سالم بن الخزر وسعد بن معاذ سيد الاوس ما عليهم فقال صلوهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعود منكم فقام وقلنا معه شبغه ونحن بذعطه ها عشرة. ما علينا يا شبق طب شوفوا. ما علينا نعال ما فيش نعال ولا خفاف ولا طرالف ها ولا طمس ومدام قال مفيش ولا تضارص ما الكرزوه هذه الكرزوه هذه كرزوه ولا تنانس ولا طمس يعني ما هو اي ما هو عذور هم قال ايه ما هو يعني كان فيه نور قالوا ولا طمس نمشي في تلك السباق والسباق هي الأرض السباق ذات الملوحة حتى جئنا في قومه وقبيله في تلك كم واحد هو بضعة عشر علينا نعاد ولا خفاء ولا طلمس ولا قنص سبحان الله يعني قل بذات اليد ومع ذلك ما قصروا في عياده المريض يعني ممكن تلاقوه ايه رايح كده لو عند مريض اصلني معيش اسلوبي الميهب ها اصلني معيش خلينا على شكل ثياب كويس اول وبعدين ممكن يمتنع بس ما يروحش بسبب ايه النبي عليه الصلاه والسلام امورهم ما فيها تكلف وما انا من المتكلفين قال ما علينا نعد شوف ولا في بعدين يشوف الجلادة يشوف أرض السبخة وهم حفاء جلادة وقوة وصبر وطحمر نعم أنا كنت أرى ونزل يمزل في المقيل المقيل في شدة مصير بلا نعال بلا شراش بس تشعر أرجل من تحت فيها طبقة كده متكونة طبقة صعب نزل وأرض وأرض ذات شوكي يعني لو تيجي الشوكة في رجل الرجل فس يفعل رجله كده في الأرض يبايده وخلاص يمشي يقعد الله بقى مقعد ويقعد في الخارج ويشو كده على طوله ماشي حكا كده ومشي جلاده يو الله إزالي هده الآن خشونة نعم الله المستعد طيب يقول نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه الذين معه ماشا باب في الصبر على النصيبة عند المصدمة الأولى قال حدثنا يا محمد المشار العبدية يا حزم ماشا الله يكتب لك سماع وحضور ان شاء الله طبق الله فيك حزم حزم يا عم المريد هل حاجاتك من شبكة و أي حركة بدينه حتى الجاهل يعني الموضوع في أهله و أسعى و أسعى و أسعى و أسعى من الجائز أو لا بس لا بس إكرامي لا بس أسعى أسمك كان ما أقولك مقابل زرافة مفيش يعني, يعني فجاع هذا الشيء و تلك يعني حاجة أخرى يعني إكرامي بضيف أنا مستقيل والآجر داع للوحيد طبعا عيادة المريض فيها حديث كثيرة في فضلها وآدامها كثيرة وانتوا معكم يعني من عاده مريضا لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع يقول حدثنا محمد بن بشار العبلي اللي, اللي هو ملقى بابا بنده بنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن زهر ثوبه ابن اسلم الوليد انا سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمه الاولى يعني الصبر الكامل الوافي اجره عند الصدمه الاولى فذلك شوف الانسان ممكن يصبر بعد بعد ما يمر يوم, يوم, يوم يومين ثلاثه كفين في الصبر الكامل العزم الكامل في الأول في اول لحظة عندما ينفاجئ عفوا الله يرضى النوى يفاجئ بالمصيبه وتقع به وتحل ساحته في ساحته فاذا به صابر ينزل عليه هذا الأمر يعني كتمش قال الصبر عند الصدمه الأولى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبه عن ثابت جناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبقي على صبي لها فقال لا اتفق الله واصبري فقالت وما تباني بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مفل الموت شو الزين لما عرفت أن النبي عليه وسلم وفي رب قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتك فوجد بابه فلم تجد على بابه دور حجاب يمنعون يدنون فقالت يا رسول الله لم اعرف فقال انما الصدر عند اول صدر او قال عند اول الصدر قالوا حدثنا يحيى حبيب الحنبلي قال حدثنا خالد يعن بن الحداد قال حدثنا عبده بن مكرم العامي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثني احمد بن ابراهيم الدوراكين فحدثنا ابو الصمد قالوا جميعا حدثنا الشعبه بهذا الاسناد نحو حديث أثمان بن عمر بقصتي وفي حديث عبد الصمد مر النبي عليه الصلاه والسلام عند قبر باب الميت يعذب ربه كانه عليه فحدثنا ابو بكر بن أبي شيبه ومحمد بن عبد الله من عمير جميعا عن ابن بشرين قال عبد بكر حدثنا محمد بن بشرين عبدين عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حصة أبكت على عمر فقال مهلا يا بني يا سبحان الله ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعد له بمكاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جاع فر قال حدثنا شعبه قال سمعت القتاده لا يحدثه عن سعيد بن المسيبي عن ابن عمر عن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان المجيت يعذب في قبره ما عليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده سعيد بن عباده ها اثبت الناس في قتاده عن سعيد بن مسيّب عن ابن عمر عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال الميت يعذب في قبره منح عليه قال احدثني علي حل من السعدي نعم الميت صالح كان صالحا وأحلوه من عائد القادح هو عائد من المحرمات قال العلماء قالوا يعذب لأنه خربط في الوصيّة او امرهم ان عليه علي وينوح ولا يعني مش كل الناس لو لا لو فرضنا أهل, اهل رجل ميت قد وعصاه ونهاه وقال لا تنوح علي ولا تجزعه ولا ولا, ولا ولا ولا لا يعدك من باب ايه ولا تزر وزرة وزر اخرى قال.. يعني مش كل الناس يعني في صنف فرد في الوصيل بل أمر ينح عليه هذا يعدد طيب قال وحدثني علي بن حج الستعليم قال وحدثني علي بن وسل عن الأعمش عن أبي صالح من أبو صالح يا إخوة؟ يكون السماء ركوان السماء أحد العباد الصالح معنا يا قال عن ابن عمر قال لما طعناه عمره أغمي عليه رضي الله فصيح عليه طبعا المصاب جلل في حقيقة يعني فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله شوف لازال يعمل رهيب المعروفة نعم منكر ويوجه بالسنة في أخذ أنفاس. أنفاس ولما دخل عليه واحد من أنصاب وثوقه طويل فقال وبعدين والله عايز يمشي خلاص يخلص دخل يزور عمر يعوده وثابه طويل فقال يا ابن أتين ارفع ثوبك إنه أتقى لربك وأنقل ثوبك ارفع الزهر إنه أتقى لربك وعمر شوف مطعوب شوف إلى أي حاج سبحان الله للواحد وهو في الحياة وبعفيته بقوته مقصر في هذا البن شوف كيف عمر بأخذ أنفاس وهو يعني جرحه يتقم دمم والانصار هذا واحد شاب من الانصار جاء يعرج بما له عليه من حط نظر في عمر شديد الملاحظه نظر فيه قال له يا ابني اخي ارفع ازارك فانه اثقل لطبك وانقل الثوب شوف الكلام الحكيم في اخر انفس هذول اولياء فعلا اولياء الله بحق نعم نظر معي فشوف لما أفقع قال أما علمتم أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي سبحان الله ممكن أيضاً يعذب يدخل فيه إيه في الحياة يؤذى وهو في حالة الحياة يعني يؤذى ببكاء الحي صحيب قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن أبي بردة النبي صلى الله عليه وسلم عمر جعل صهيب يقول شوف صهيب الرومي واخاف فقال عمر يندب يعني وا صار اسلوبه ايه نذبه يا, يا صهيب اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء الحي وهو حي فلن يعذب معل تفضل يا عمر الشيخ هذا هذا في قناه ابو صقشبن ده أبو ليس محمد بن حسن شيبن ليس هو انا ابو صقشبن قال وحدثني علي بن حجر قال قالنا شعيب بن صفوان ابو يحيى عن عبد الملك انه ما عن ابي برده عن ابن ابي موسى عن ابي موسى الاشعرى مسمو ابي موسى الاشعرى, الأشعري. قال لما اصيب عمر اكمل صهيب من النذير حتى دخل على عمر فقام بحيانه فقال عمر على متك علي قال ايه والله ايه لعليك أبكي لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال والله لقد عليت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكي من يبكي عليك يعدد قال فذكرت ذلك لموسى بن الخلق فقال كانت عائشة تقول لما كان أولئك اليهود يعني عائشة فهمت أن النصر هذا خاص بالحول لكن في الحقيقة إن الحديث عم من ذلك تشمل كل من نيح عليه وقد فرط في الوصية أو رضية وكان لأهلك قال وحدثني عمر النقل قال حدثني عقفان بن موسى حدثنا حماد بن سلام عن ثابت عن انس ان عمر بن الخطاب لما طعن اولت هكذا اولت عليه حفصه فقال يا حفصه اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولن يا فقال يا حفصه اما سمعت رسول الله يقول المعول علي وعول عليه يعذب واول عليه سري وقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه عذب قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا أيوب بن أبي طيب أيوب عن عبد الله بن أبي مريك قال كنت جالسا إلى جنب بن أمر ونحن انتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمر بن عثمان فجاء ابن عباس يقول له قائل كان كفيفا عبد الله ابن عباس الأخير فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبه فكنت بينهما فإذا صوت من الدار صراخ فقال صراخ عوي فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمر أن يطوم فإنهاره فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طيب إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي قال فأرسلها عبد الله مرسالة قال ابن عباس كلما عمير مبنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيتاء إذا هو برد من في شجرة فقال له يذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك فإن وإنه صهيب قال مره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله فلم كان معه أهله ورغم قال أيوب مره فليلحق بنا فلما قدمنا لم ينبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وآخار وصحبا وقال عمر ألم تعلم أو ألم تسمع قال أيوب أو قال أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميتاء ليعذبوا بالبعض هكائئة أحمد الله إياكم وهذا حديث أيضا يا إخوة من أدلة عليم الطفل قال فأما عبد الله فأرسنها مرسلة وأما عمر فقال ببعض يعني إيش عبد الله أطلق وعمر يقيد ببعض عليه السلام رحمه الله وبركاته قال فقمت فدخلت على عيشة فحدك لها بما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطو انما ياتي يعذب ويكي احد لكنه قال ان الكافر يزيده الله ببكاء اهله عذبا وان الله له هو اضحك وابكى ولا تسر غزره ولا ابخرا هل كل حال مدى عايش رضواننا نازل معلق ايه او ما نوض بالكفار واليهود ما يرضى قال قال ابن ابي محمد قال بلغ بدأ عائشة قول عمراء وامن عمراء قالت نكم لا تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يقطع هل مما يعني وهمت في عائشة الصحابة والراجح أن الأمر عام من أن نكون يهوديا أو نصرانيا أو كافر قال حدثنا محمد بن غافع النيسابوري القشيري هذا بارك الله فيه وعبد وعبد بن حميد قال ابن رافر حدثنا عبدالرزاق قال اخضرنا ابن جريج قال اخضرني عبدالله ابن مليكة قال توفيت ابنة العثمان ابن عفاد بمكة قال فجئنا لنشهدها قال ابحضرات عمر ابن عباس قال واني لجالس بينهما قال جلست الى حبيمة ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي وقال عبدالله ابن عمر لعمر ابن عثمان ومواجئ الا تنهى عن المكاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميتة لا يعذب بمكاء أهل عليك قال فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذ هو بركب تحت ضد شجرة فقال بها فانظر من هؤلاء الركب فنظرت فإذا هو صائب قال فأخبرته فقال ادعوه لي قال فرجعت إلى صهيب فكنت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر هذا بعد فترة دخل صهيب يبكي يقول وآخا وا وآصاحبا وقال عمر يا صهيب أتبكي علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميتة يعذب ببعض يكا عليه علم قال ابن عباسي فلما مات عمر ذكرت ذلك لعيش فقالت يا رسول الله لو الله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المثبت هنا مخدم على النافر هم أثبته ومن حفظ حجة على من لم يحفظ طريق الله وعمر والذين مع عمر معهم زيادة وعلم معهم زيادة وعلم يؤخذ به فطالت له الله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذبه إن الله يعذب المؤمن بمكاء يا ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا بمكاء فلو قالت عيشة فحسبكم القرآن ولا تزر وازغس الوزرين وزروا الحراء قال وقال ابن عند ذلك والله أبحك وأبكاء الله أبحك قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أضحك والذي يقدر البكاء معنا قال ابن عبي مليك فوالله ما قال ابن عمر من شين لكن الصواب أن الأحديث عمّة مطلقة قالوا حدثنا عبد الرحمن بن جيس قال حدثنا سكيان قال حدثنا قال عمر عن ابن أبي مليك كنا في جنازة أم أبان بنت أثنى وسق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمراء عن نبي عليه الصلاة والسلام كما نصوا أيوب وابن جريت حدثهم ما تم من حديث عمرو حد قال, قال حدثني عمر بن حي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثني عمرو بن محمد أن سالما حدثنا عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المجيت يعذب بالمكالك قال حدثنا خلف بن الشام صاحب القراء وابو الربيع الزهراني سليمان بن داود من هذا جميعا عن حماد قال خلف قال حدثنا حماد بن زيد ابن هشام عن ابي قاسم ذكر عند عائشه قول ابن عمر الميت يعذب بمكاهل عليه فقالت رحم الله ابي عبد الرحمن وايضا يعني ايش انظر الى ادب الخلاف واحترام بعض بعض قال رحم الله ابي عبد الرحمن قال هذا كلام عائشه رضي الله عنها رحم الله ابي عبد الرحمن ولم ايه تغلط القول وتفحص القول فطلبت رحم الله ابي عبد الرحمن سامع شيء فنم يحفظوه انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه جنازه وهم يكون عليه بطاله انتم تتركونه وانه لا يعذب اذن والله <تصفيق> رحمه الله تعالى حدثنا أبو طريب ولحدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعدم في قبله ببكاء أهله عليه فقالت وهلا وهل ولا يعني وهما فأخطأ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعدموا بخطئة أو بذنبه وإنه لو لا عليه الآن وذلك مثل قول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليل بيوم بدر خفيف قتلى قتلى بدر من المشركين فصل لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهن إنما قال إنهم لا أعلمون أن كنت أقول لهم حق الصواب إن أنهم كانوا يسمعون من النبي على صلى الله عليه ذلك الوقت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر ما أنت بأسمع لي ما أقول منكم وهذا يعني موضع يستثنى مثل قوليك الله تعالى إنك لا تسمع الموضع وصبق معنا له فأكدت لكم هناك لك كتاب اسمه الآيات البيانات وفي عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السبب وفيه ذكر المذاهب والأقوال وكتابه حقه حقه الشيخ الألماني رحمه الله تعالى الأمر الذي بعد هذا أيضاً نفس نفسي تسمية كتاب هذا عليه مراحضات واستدراك نفس الآيات البينات لا تطب إلا على القرآن مناسب بل هو آيات البينات معناتها لكن خصدت أن أذكركم بعنوان كتاب فبالحنافية السادات يملعون أن الموت يسمعون تماما لا لا لم يسمعوا وقت ما خطبه النبي على الصوصة هذه نقطة ويرجحون عدم السماعة الشيء الثاني ماذا بما يقول أن الأوات يسمعون بالقاسة كل الشيء في أي وقت ويؤملوا التي ظاهروا أو نصها السماعة الصحيح من المذاهب أن الأموات يسمعون في بعض المواضع مثل سماع من النبي عليه الصلاة والسلام في قليل البدر أجواء مثل الأحاديث التي فيها أن الميت يسمع قرع نعال مشيئين يسمع قرع نعال شيئين وأيضا العلماء يسمعون عندما تسلم عليهم السلام عليكم ذلك قوم المؤمنين أجل السابقون نعم إن شاء الله لكم لاحقون هذه المواضع التي تستثنى من النصص إنك لا تسمع الموت. وما أنت بمسمع المال في الكبور وأيضا قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى يعني الوعظ والنذير والتفشير لا تسمعه من الدعوة. لا تسمعه من الوعظ إنما بعض المواضع هذه التي تستثنى جاءت بنصص جاءت بنصص انك لا تسمع الموعظه لا تسمع الموعظه لا ينفع الموعظه وتدمد اضئ الى مقدمه وما انت بمسمع من في القبور كذلك لا لا سماع انتفاع وسمع معرفه كما يسمع الحي الموعظه فانتفع والذكر والتذكر فلا تعارض بين هذه المواضع التي فيها اثبات سماع بين والنصوص التي في كتاب الله عز لأن الموت لا يسمعه فإن النصوص هي الأصل التي في كتاب الله لأن الموت لا يسمعه وهناك صور يستثنى منها كما ذكرت لكم بالنص ومن شاء منكم التوسع يرجع إلى الرسالة المشار إليها أن يحاول من الفضل الاجتماع بعد الموت وقناة القرآن الحالي من ألوان مياه وهو معذب قال <تصفيق> سيدي معنى احنا بس اول كتاب الجناز سيدي معنى اننا كلنا اتوضع وما سنمر ان شاء الله على بدع الجناز ليوم الجمعه ان شاء الله ليوم نذهب فيها لاهل يوسف البدع الجناز سيدي يوم الجمعه بالتواصل باذن الله عز وجل خلاص انا باطني معنا فرض ان التناسق ايه ده بالتعزيم وبدعه الجناز ثم نتوقع لكتابة الزكاة ومع حاجنا لنعرف أحكام الزكاة دائما نسأل عنها بعضهم يحتاج المجتمع يحتاج لا شك, لا شك المجتمع لو رفع يعني ركن الزكاة لو أشاد به وعمل به ستحل بكثير من مشاكل الإبقصاد لو أن المجتمعات أغلقت باب الجمارك وباب الضرائب ولجأت إلى باب الرجم العظيم قال الزكا من أركب الإسلام من أركب هذه يعني كثير أو أكثر مشاكل الاقتصاد نعم بارك بارك يقول حين تبوى مقاعدهم من النار طيب هؤلاء أصحاب طبيبها طيب وحددنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حددنا وكيع قال حددنا إشام بن عروة بهذا الإشناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم ولو حدثنا الكتابة بن سعيد أبو رجاء البغلاني عن مالك بن أنس أبو حمزة كما يقول عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرت أبي عن عمر عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشتها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميتة ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشته يغفر الله لأبي أبي عبد الرحمن نزلت تستدرك على, على ابن عمر أما إنه لم يكذبه ولكنه نسي أو أخطاء إنما أشوف هذا فيه اتمس إيه؟ اتمس العذر للعالم للفقين للشيخ إذا أكتب فتوى مثلا تحتمل الاجتهاد أو فيه خلاف يسعى أو إذا لا يكلابس فانظر إلى عائشة رضي الله عنها في حقيقة عائشة مدرسة مدرسة كبيرة صراحة رحم الله ورضي الله عنها مدرسة في العلم مدرسة في الفقه في الإخلاص في العبادة في النسخ في أدب الخلاف في عد ما شئ أفقه نساء العالمين رضي الله عنها فقالت الله عبد الرحمن هناك من ألف كتاب اسمه ياخون الاجابه او في مصدر كتبه على الصحابه الزركشي محقق الاجابه في مصدر كتبه او الاصابه على الصحابه وهذا مبدا هذا الموضوع طيب اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطا انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليه فقال إنهم لا يبكون عليها ذكر اليهودية يا إخوة فرض من أفراض العموم يعني ليس الحديث محصورا في أمر اليهودي أو اليهودية أو الكافر الأمر عم من ذلك كما قلت لكن له أسباب والشرؤ قال قالت إنما مر رسول الله عليه الصلاة والسلام على يهودية يبكى عليها وقال إنهم لها بكون عليها وإنها لتعذب في حضر ذاك قال حتى أذن أبكر بن أبي الشيبة ما كنيته تعرفتم ما كنيته أبو بكر أطراب بكر بن أبي الشيبة ما بكر بن أبي واسمه عبد الله بن محمد تارك الله بكم قال حتى غنى وكيع من الجراح بمليه أبو عن سعيد بن عبيد الطائم محمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قال رضة كعب فقال المغيرة بن شعبة سمعت شوفوا المغيرة بن شعبة أبا سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب من نيح هذا من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم من نيح عليه. فإنه يُعذّم بما نيح عليه يوم القيام وحدثني علي بن حجر بن ستعدين قال حدثنا علي بن مسهر أبو مسهر قال أخبرها محمد بن قيسي الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مرواني عن الفزارين قال حدثنا سعيد بن عبيد بن عن عليك رفيعة عن مغيرة ابن شعبا عن نبيه جلاله عليه وسلم بك الباب العشر باب التشديد في النياحة قال حدثنا وقر من أبي شايرة قال حدثنا عفان قال حدثنا آبان ابن يزيد قالوا حدثني إصحاق المنصور والله الضراء وقال حبان ابن إلال قال حدثنا آبان قال حدثنا يحيا أن زيدا حدثه أن أبا سلم حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه وقال حدثه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعا في أمتي من أمر الجاهلية أربع غroyable وأربع غير من, من أمر الجاهلون لا يتركون هنا والماد من قول أمتي أمة الإجابة أمة الإجابة المُحذين هذا الإسلام وإن كان عندهم معاصر وإن كان عندهم كبار من الأمر الجاهلين لا يتركون هنا الفخر في لا <تصفيق> بالاحسان بطعن في الانساب وشهد الله لا خاله وباستسقاء بالنجوم والمياحه وقال الناحي اذا لم تتب قبل موتها شوف تقام يوم القيامه حشر وعليها سربال من قطران ودرع من زرب عطلهوري قال وحدثنا ابن المثنى وابن هذا كله في النار قد تعذب قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى سعيد يقول اخبرتني عمرو بن الناس سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن جابر بن حارثة وجابر بن طارق زياد بن حذيفة علي وجابر بن طارق وعبد الله بن رواحه في غزوه مؤته وكانت في العام التاسع من الهجره بعد فتح منكم بشر جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه حزنه قالت وان انظروا من صائر الباب لا يلا يلا الله شق الباب فأته رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره ان يذهب فانهاهن فذهب فأته فذكر انهن لم يطعنهم فأمر الله الثانية ان يذهب فانهاهن فذهب ثم أتهب فقال والله إذا قدع يا رسول الله قالت زعمت أن رسول الله صلى الله قال اذهب واحط في افواهنا من التراب قالت عائشه فقلت او غما الله انفك والله ما تفعل ما أمرت رسول الله صلى الله عليه وما ترك رسول الله صلى الله من العناء يعني اول شيء مش هتعرف تحط تراب في افواك وثاني شيء مش هتسكت وتجلس وتلتهب رايح جاي رايح جاي النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني يؤلمه وينجعه ولا يريد لهن او لحمزة شيئا من الإذا أو العذا قالوا حدثنا أو بكرنا بشيء قال حدثنا عبد الله بن المين قالوا حدثنا يا عبد الله قال أخبرني عبد الله بن وان عن معاوية ابن الصالح قالوا حدثنا يا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن إسماعيل بهذا الاسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيب تخص العلماء والتابعيين يقول قال حدثنا يا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حمدان قال حدثنا ايوب عن محمد محمد من هو يعرفتم لهم 10 دنانير ها أخونا محمد عامل قبل محمد بن سيرين هو محمد بن سيرين أبو بكر الأمة عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة شوف مع البيعة جعلها من الأمور الهمة الأساسية هل أنا نوحى فما وفد شوف منا امرأة إلا خمس أم سيرين واحد وَمُّ الْعَلَاءُ وَابْنَةُ أَبِي, أبي سَبْرَةُ إِمْرَأَةُ مُعَادٍ ما شاء الله هو ابنة أبي سَبْرَةُ وَامْرَأَةُ مُعَادٍ خمس من النساء تقول رحمة الله قال حددنا إسحاق من إبراهيم قال أخبرنا أصباط قال حددنا هشام أصباط قال حددنا هشام عن حفصة الأمة قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحنا فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم أشاء الله قال وحددنا وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حفظ حاكم بن جميعنا من أبي قال زهير وحددنا محمد بن حازم قال عاصم عن حفصة الأم عاطية قال حدثنا محمد بن حازم كلكم عن كده خازم, خازم. هذا حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النيحة من الأشياء التي بيعهم عليها أن قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان لهم علي, علي حق أسعدوني أريد أن أسلهم لهم الأمر فإنهم كانوا أسعدوني في الجينية فلا بد لي من أن أسعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان باب في نأي النساء اتباع الجنائس وهذا إن شاء الله وآخره الحصه المقبله باذن الله ها <تصفيق> ايوه <أه؟ تصفيق> استثناء بس استثناء اعلم باب مراعاه التدرج عدد واحده الباب برحب اصيكم مراعاه حديث العام والاسلام العالم وتطييبا لخطه ابا وايضا وفاء بالوعد وفاء ضيق جداً, جدا جدا جدا كان ده ان شاء الله يفه في الجلسه القوله بابا 6 7 وجدنا تماما بالجزائر ما هو معنى خلاص ان شاء الله الحصص المقبله باذن الله نلحقها نصلي عشانها ان الله ثم ننطلق الى درس النحو في المسجد مكه باذن الله عز وجل بعد الصلاه بشرف نذهب الى الدرس تفضل يا يعني قاعدته حضرتك لما كانت شويه في داني شويه وهو اقرب للذات الاعلى في السؤال راكب موارد يعني في واحد مثلا يقول لك انا وقت واحد المبالغ عتفح عليه على شيء يا طريقي واحد يقول لك انا وقت فرد الرب خليك تكلم في المجتمع على بعض بما بالك بالرب العزه ان احنا مثلا زي ما بذكر منو كده وكده الله وتذكر الشخص وربنا سبحانه وتعالى رحيم مننا هذا التبجيل والثناء فارجو توفيق والله انت يعني تفضلت به هذا امر واقع صحيح من النص فاكله لكن الانسان مع رب سبحانه وتعالى عارف الدعاء يعني له ادب الدعاء له ادب منها الالحاح معنى ومنها برضوا بكم اليقين ومنها أنه يدعو بخيرات تنية والأخرة ومنها أنه يرفع يديه ومنها أنه يستقبل طبئ ومنها أنه يقدم الأسماء الصفاة أسماء الله الصفاة يتوسل لله قبل الدعاء قبل المسألة بأسماء وصفاة معنى ومنها أيضا مرعاة أو قاة الإجابة مرعاة أو ابن قيم رحمه الله تعالى يقول قامل بمن يدعو بهذه الكيفية أن يستجب لو في الحال ولا سيما إذا كان مضطرم أما يجيب المضطرة إذا تعاهد ولا سيما إذا كان الداعي من الوالدين أحد الوالدين معنى؟ وغير ذات من الأدى والشروب المطلوبة الإلحام من المستحبات إن ربنا مثلاً يعني ممكن أن أقول فلان بص الدعاء للتجربين انت تعرف فارك الله فيك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر, يكثر الدعاء في آخر التشاهد حول التسليمتيك فجاء رجل يقول له إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاه قال حوله ما ندندن سؤال جنة والاستعاذ به من الله من النار حوله ندن بنا فانت إن عبرت بلسانك مطبول إن شاء الله وإن عبرت أنا بلساني أحسن لديه ما جاء معثوراً عن نبي عليه الصلاة والسلام إذا استطاع الإنسان أن يدعو بما هو معثور لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بجوامع الكلمة كان يدعو بإذن بجوامع الكلمة الكلمات القليلة لكنها جميعاً فنسألنا التوفيق والقبول سبحانه الله <تصفيق> و الحمد شكراً لا إله بعمله اچھا ہم کو